إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآكُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّرُوا الْقَبِيثَ بِالْطَيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ كِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا خَابَد فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واخسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا ليتانا حتى إذا بلغنك حق إن أنستم فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرعوا وبدارا أي يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.